أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عاصر والشفع والوطر والليل إذا ياسر هل في ذلك قسم لذي حجر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 الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد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 kan då väl då miskin, och då إذا دكت الأرض دك دك و جاء ربك والملك صفا صفا وجيء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسق وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رادية مردية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي